السلام عليكم ورحمة إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا إنه من الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصلنا إلى المحطة الأخيرة أعنكم الله واجعله في ميزان حسناتكم وصلنا إلى المعرب بالحركات المعرب بالحركات قال فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء الإسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء الذي يعرب بالحركات الإسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء. وقلنا هناك فرق بين الحركة والحرف. الحركة والحرف. الحركات هي الضم والفتح والكسر. طيب. الاسم المفرد يعرب بالحركات. المعرب بالحركات المعرب بالحركات الاسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء. المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة. المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة. ويرفع بال بالضمّة وينصب بالفتحة ويجر بال بالكسرة. المفرد ما دل على واحد او واحدة يرفع ينصب يجر يرفع بالضمة ينصب الفتحة يجر بالكسر. أقول المسلم محبوب. أين الاسم المفرد هنا؟ المسلم ومحبوب المسلم. اسم وقع أول الكلام يعرب مبتدى والمبتدأ دائما مرفوع. المفرد يرفع بال مبتدا مرفوع بال بالضم محبوب الجزء الذي يتم من معنى الكلام يكون خبر مفرد مسن يرفع بال بالضم إذا المفرد يرفع بال ضم طيب قلنا المسلم مبتدا ومحبوب خبر طيب عايز موضع تاني مفرد مرفوع إذا كان ها إذا كان مبتدأ ومفرد يرفع بالضم إذا كان خبر ومفرد يرفع بالضم إذا كان إذا كان فاعل بارك الله فيك أقول يدعو المسلم ربه يبقى المسلم فاعل مرفوع بإيه؟ بالضم لأنه مفرد إذن المفرد يرفع بال بالضم أقول قابلت المسلمة المسلم عربها مفعول به منصوب بال لأنه مفرد لأنه مفرد إذا المفرد يرفع بال وينصب بال سلمت على المسلم سلمت على المسلم اسم مجرور بال مجرور بعالي جره؟ متجره الكسرة إذا المفرد ما دل على واحد أو يرفع وينصب ويجر مثل لما يأتي مفرد مرفوع بالضمة سامع قال المسلم الحق بارك الله فيك وحسن الله إليك طيب مسلم منصوب بالفتحة مفرد منصوب بالفتحة طيب اجعل كلمة المسلم منصوبة بالفتحة قابلت المسلمة رأيت المسلمة إن المسلمة طيب مفرد مجرور. سلمت على المسلمي. سلمت على المسلمي. جمع التكسير هو هاه؟ جمع التكسير هاه؟ جمع التكسير. ها؟ التكسير مدلل على هاه؟ مفيه مدلل على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفردة على أكثر من اثنين مع تغيير صورة مفرد يرفع ينصب يقرر صورة تبقى الأصل من المفرد يرفع بال وينصب بال ويجرب بال كسر أقول الطلاب مجتهدون رأيت الطلاب سلمت على الطلاب الكلمة التي تكررت هي الطلاب هنا وقعت في موقع الابتداء جامعة تكسير يرفع بال مبتدا مرفوع بال طيب الطلاب رأي الطلاب ب مفعول بمنصب بال فاتحة ميم به يعني مفعول به سلمت على الطلاب ب مجرور بالكسرة إذن في الإعراب المفرد وجمع التكسير صورة طبق صورة طبق الأصل فالمفرد يرفع بل وينصب بل ويجر بل وجمع التكسير يرفع بل طيب نريد مثال غير الطلاب ها جمع تكسير ها الرجال الرجال قوامون على النساء متأكد طبعا متأكد آية في كتاب الله نتعبد الله بتلوتها طيب يا <تصفيق> طيب الرجال قوامون على النساء طيب نريد كلمة الرجال منصوبة رأيت الرجال فين فين في المسجد صح قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال فالرجال طبعا هنقابلهم في المسجد ما فيهاش وصال طيب مجرورة في المسجد برضو مررت بالرجال او سلمت على الرجال طبعا الرجولة عملة مفقودة مش موجودة كتير صح؟ اللي موجودة كتير فيها موجودة كتير الذكورة اللي كتير الرجولة قليلة من المؤمنين رجال صادقوا معهد الله عليه إذا المفرد يرفع بل يرفع بل ما ينصب بل ويقرب بل جمع التكسير يرفع بل وينصب بل ويقرب بل طيب جمع المؤنث هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة الف و تا يرفع وينصب ويجر يرفع بال يرفع بالضمه ينصب يجر يرفع بالضمه وينصب ويجر بالكسره وهذا الخلاف الجديد الخلاف ما بين المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث إن جمع المؤنث ينصب ويجرب الكسرة قلنا مثال قبل ذلك مثال عمي دايما نقولك اكسر لمين اكسر للبنت ضلعب الوحيد اللي عايز كسره مين المؤنث المؤنث دي ما أقول أتعرفيه عشان ما حديش يزعل مننا بس أقول الفتيات مهذبات أقول رأيت الفتياء تي ولا تا رأيت الفتياء تي سلمت على الفتياء تي يبقى تي تي تو الفتياء تو نعربها مبتدأ مرفوع على الرفع، لأنه جمع مؤنث سالم رأيت الفتيا تي مثلها في القرآن إن الحسنات تي لما قرأ إن الحسنات تي أعرف أن ده اسمه إن منصوب على نصبه إيه الكسرة ليه لأنه جمع مؤنث سالم سلمت على الفتيا تي اسم مجرورة عمت الجر الكسرة إذا المفرد يرفع بل وينصب بل ويجر بل مثله مثل جمع التكسير جمع التكسير جمع المؤنث يرفع بل وينصب بل ويجر بل بالكسرة المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء معرب بالحركات طيب أقول يشرح المعلم الدرس أين آخر الفعل مضارع لم يتصل بآخره شيء أين آخر الفعل الحاء اتصل بها ضمير من الضمائر إذن هذا اسم فعل مضارع مرفوع بالإيه بالضمة الضمة إيه حركة الضمة حركة يشرح المعلم الدرس فعل وفعل وإيه ومفعول أقول لن يشرح المعلم الدرس لن يشرح ح فعل مضارع ماله منصوب بايش والفتحة حركة لم يشرح المعلم الدرس مجزوم مجزوم بالسكون لم يشرح المعلم الدرس اذا المعرب بالحركات مفرد جامع تكسير جامع مؤنث سالم مضارع لم يتصل بآخره شيء طيب نقرأ يقول نتابع مع بعض الاسم المفرد ومثاله محمد والدرس من قولك ذاكر محمد الدرس فذاكر من يعرفه ها فعل ماضي مبني على الفتح ومحمد اي فعل محتاج الى فاعل واي مبتدأ محتاج الى خبر فاعل طيب محمد مفرد ام مثنى طب مين يجعلها مثنى دان طب مين يجعلها جامع دون محمد دون ماشي وعلامة رفع الضم الظاهرة ودرس مفعول به بمنصوب علامة نصبي الفتحة الظاهرة طيب جمع التكسير ومثاله التلاميذ والدروس من قولك حفظ التلاميذ الدروس بالضبط ده مظبوط مكتوب عندك حفظ الايه التلاميذ النسخه ديت فيها التلاميذ صح كل معاكم برده حفظ التلاميذ الدروسة يام هنا التلاميذة يام مفتوحة ولا مضمومة والصواب طيب حافظ التلاميذ الدروسة فعل وفاعل ومفعول به فحافظ الضبط هو اللي خطأ أما الإعراب تحت صحيح فحافظ فعل ماضي مبني على الفتح والتلاميذ يبقى فوق في المثال ذا وذا خطأ والصواب ذو تلاميذ ذو فاعل مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة والدروس مفعول به دروسا مفعول بهمنصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة يبقى جمع التكسير أما لك استخرج جمع التكسير من هذا المثال تقول التلاميذ والدروس جمع المؤنث السالم ومثاله المؤمنات والصلوات خشع المؤمنات في الصلوات سؤال أتركه للبحث أقول خشع المؤمنات ولا أقول خشع خشعت المؤمنات لا تتعجل في الإجابة وابحث عنها خلاص المؤمنات فاعل مرفوع على مترافة الضم الظاهرة في الصلوات مجرورة بفيه وعلامة الجر الكسرة الظاهرة لأن كل من المؤمنات والصلوات من أي نوع الجمعة الجمعة مؤنث سالة الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخر شيء ومثاله يذهب يذهب محمد فيذهب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع الضم الظاهرة ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة كلام سهل ولا صعب واضح كده ثم يقول الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه قال وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالوضع الصبرة طيب والاسم الذي لا ينصرف يخفض بال هو إيه الاسم الذي لا ينصرف؟ اللي هو الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف يخفض بالأيه؟ اللي هو الخفض الخفض الذي هو الجر الخفض اللي هو الجر مع اختلاف تعبير الكوفيين والبصريين. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف طبعاً كان واضح الإيه في الدرس السابق يجزم بحث حرف العلة من يمثل لفعل مضارع المجزون بحذف حرف العلة؟ حروف العلة أولاً هي الالف والوا واليا هي مجموعة في كلمة واي وادوات الجزم اللي اخذناها هي لم ولما ولا انها هي ولام الامر لحد الوقت طيب اسماء ادوات الجزم طب ما هي علامات الجزم علامات الجزم حركة وحذفين حركة السكون اذا كان الفعل صحيح الاخر معتل الاخر حذف حرف العلة ومن الأسماء الأسف... من الأفعال الخمسة حذف النون حذف النون طيب نوضح الأفعال خمس أسماء ترفع بالوو وتنصب بالالف وتجرب لها يبقى عندي جمع المؤنس السالم تجيني في الامتحان يقول مثل لما يأتي جمع المؤنس السالم منصوب بالفتحة أقول إن الحسنات يذهبنا السيئة قابلت لا ده مجرور قابلت المؤمنات صافحت من الأمهات صح فأما الرفع بالضمة فإنها كلها مر... ما جاء... قد جاءت على ما هو الأصل فيها فرو... فرفعوا جميعها بالضمة ومثاله يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات يسافره محمد ومحمد اعرابها ايه فاعل والاصدقاء اعرابها ايه اعرابها ايه ها الوهو عطفه اللي بعدها معطوف طب المعطوف على المرفوع والمعطوف على المنصوب والمعطوف على المجرور ما رجله فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامه رفع الضمه الظاهره محمد فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره وهو اسم مفرد والاصدقاء مرفوع لانه معطوف على المرفوع وعلامه رفعه الضمه هو جمع تكسير والمؤمنات مرفوع لانه ايضا معطوف على المرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره اما النصب بالفتحة كلها منصوبه بالفتحه ما عدا جمع المؤنث السالم فانه ينصب بال كسره ينصب بالايه لن اخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات تا والتي ت ليبه لأنها منصوبة بال معطوف على المنصوب بس ما عطوفة منصوبة بال لأنها جمع الناس سال وخالف فعل مضارع منصوب بلان وعلامة نصب الفتحة محمدا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة أيضا وهو اسم مفرد والأصدقاء منصوبة لأنها ما على المنصوب وجمع تكسير والمؤمنات منصوبة لأنها معطوفة على منصوب أما الخفض كلها جاءت على ما هو على ما هو الأصل فيها ما عدل إيه الفعل المضارع فإنه لا يخفض أصلا لو عايزين نضع سؤال هنا نقول إيه بقول الفعل المضارع فإنه لا يخفض أصلا وما الفعل المضارع بيحصل له إيه إذن الرفع والنصب علامة مشتركة بين الاسم والفعل والجر في الاسماء يقابله الجزم في الافعال وما عدا الاسم الذي لا ينصرف في انه يخفض بالفتح نيابه على الكسرة اقول مررت بمحمد دين والرجال والمؤمنات وأحمد. واحمد طب ليه واحمد لانها ممنوع من الصرف والممنوع من الصرف تجرب ايه؟ تجرب الفتحة قلنا ما الذي يشترط في الممنوع من الصرف اللي يجرب الفتحة؟ ألا يعرف ولا يضاف ألا يعرف ولا يضاف طيب كلمة عصافير ممنوع من الصرف ولا لا؟ ليه؟ ما علت المنع من الصرف صيغة منتهى الجمعة طيب هي صيغة منتهى الجمعة؟ ها تضل كل جامع تكسير بعد ألف جامع حرفين أو ثلاثة أوسطهما ممتاز ممتاز برك الله فيه أنا قلت مكانك أوسطهما ساكن أوسطهما ساكن كلمة مساجد ممنوع من الصرف طب لو قلت المساجد ممنوع من الصرف أيها ممنوع من الصرف بس ممنوع من الصرف أقول يشترط لاعراب سيغة منتهى الجموع اعراب الممنوع من الصرف ان لا تعرف ولا تضاف هي سيغة منتهى الجموع وهي ممنوعة من الصرف بس مش مجرورة بالاي مش مجرورة بالفتحة مجرورة بالكسرة هذا لا يمنع اعرابها بالفتحة او اعرابها بالكسرة لا يمنع ان هي ممنوعة من الإيه؟ بس اشترط العلماء عشان تكو... لكي تكون الكلمة ممنوعة من الصرف أو تعرى بعراب الممنوع من الصرف أن هي ايه لا تعرف ولا تضاف. صدر ممنوع من التنوين والمنع من الصرف ممنوع من التنوين عشان كده لاحزت يقول مررت بمحمد دين. بمحمد دين. مش إن كل أسماء الأنبياء ممنوع من الصرف ما عدا ايه صن شملة صن الصاد مين صالح والنون واللام وال والشين والميم واللام بلوط والها هود مررت بمحمد دن وأحمده لا تسألوا عن أشياء آ أنتوا بدأ لكم تسوق أشياء ممنوع من الصرف طب ليه ألف الإباء تأنيس ممدود وأما الجزم بالسكون فإنك تعلم أن الجزم مختص بال بالفعل المضارع فإذا كان صحيح الآخر فإن جزمه يكون بال سكون نوضح الحتة دي كمان مرة جزم المضارع كمان مرة ماشي جزم جزم المضارع هناك فرق بين أدوات الجزم وعلامات الجزم أداة الجزم تسبق الفعل ده علامة بتبين لي الفعل ده مجزوم ولا لا يبقى الأداة تقع قبل الفعل اللي اتبين بها ده الفعل ده مرفوع ده منصوب ده مجزوم لو سبق باداه نصب بسميه فعل مضارع من سو ولو سبق باداه جزم فعليه فعل مضارع مج وإذا لم يسبق باداه نصب ولا اداه رفع بسم جزمة بسمي باداه جزم بسميه فعل مضارع مر فوق يبقى ادوات الجزم عندي لم ولما ولا الناهية وهذا الكلام يأتي بالتفصيل فيما بعد ولا من الأمر هذه الأدوات تجزم فعلا واحدا تجزم فعلا واحدا يبقى لو لقيت أي أداة من دول هعرف أن الفعل اللي خل وراها يكون مجزوم هلقي فعل واحد في الجملة قال الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يلد ولم يولد ما هو لم يلد جملة ولم يولد جملة ولم يكن له كفوا أحد جملة ماشي؟ طيب علامات الجزم عندي فعل صحيح وفعل معتل وفعل من الأفعال الخمسة الفعل الصحيح يجزم بالسكون فعل صحيح لم يشرح المعلم لم يشرح ليه؟ لم يشرح بارك الله فيه يشرح الحق ساكن والمعلم الالف بتاعت قال ساكنة اذا اتى كم ساكن فحرك الساكن الاول بالكسر لالتقاء الساكنين عشان كده ما تريد تقرأ صورة الاخلاص بالواصل قالوا هو الله أحد بتعمل إيه بقى؟ تحرك بالإيه؟ بالكسر لالتقاء الساكنين لم يشرح المعلم الدرس مجزوم بالسكون مجزوم بالسكون طيب معتل حروف العلة هي واو آلف ياء إذا أتى الفعل المضارع أخر واو أو آلف أو ياء وسبق بأدات جزء لابد هذه الحروف تحذف. أقول لم يسع المؤمن في الشر وده الأصل المسلم اسم فاعل من أسلمة أي انقادة فالمسلم ينقاد إلى الشر فلا يسع في الشر وإحنا أمرنا أن نتقل الله في من لا يتقل لها فينا وأن نعدل في من جرى علينا ونكافئ من عصى الله فينا بأن نطيع الله فيه واحد بيقابلك في الشرع يقولك أنتو خربتوا البلد كيف يكون الرد؟ الرد بالإلالة هي أحسن أما لنقول له دانتم بسببكم الخراب أنتم يبقى نجح الشيطان وأعوان الشيطان أنه هو يضع بذرة الفرقة بيننا إحنا وإنتم لا مش إحنا وإنتم ما كلنا حاجة واحدة كلنا حاجة واحدة فالمسلم اسم فاعل من أسلم أي انقادة. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده واسأل نفسك هل أنت بيسلم المسلمون من لسانك ويدك في المسجد احنا طيبين نطلع من باب المسجد هللاقي واحد ضد مش عايز ده بيقول لي دستور نعم ده بيقول للرئيس ارحال ده بيقول لابد أن نتربى ونتعلم أدب الخلاف ما زال الناس يختلفون بس احنا عايزين نخرج من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة نفهم كيف نختلف الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا ولكن عند الخلاف احنا مأمورين بالرد وانت نزعتهم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فموقف المسلم في الازمات دي انه هو يمسك عليه لسانه مش هموت لو ما اتكلمتش مش هموت لان انا ممكن اتكلم بما لا اعرف أتكلم يعني قول الله عز وجل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفائها الله هي الحرب بالأسلحة والمعدات بس ما هي الكلمة تشع الحرب فالإنسان يمسك عليه لسانه واللي قبلك مخالف قل له ربنا يصلح الحق ادعى ربنا ربنا يأمننا وإياك للشرور أسلهية لا تحدث خرقا في السفينة ما احنا كلنا رجبين السفينة فمن احدث خرقا غرقنا جميعا فاحنا بنقول لبعضنا نتواصل فيما بيننا لا تحدث خرقا في السفينة لم يسع المؤمن في الشر لم يسع هي لم يسع طيب الالف دي راحت فيه ده احنا حذفناها ليه لان المعتل الاخر بيحذف بيل بيجزم بيل اسف عارف العلة لم يقض القاضي بالجور، إحنا مش عارفين نقوله بالعادل، بالجور، بالظلم، لم يقضي القاضي وهو غضبان. فالإنسان إذا كان غضبان لا يحكم، وبوه بالإمام البخاري باب لا يقضي القاضي وهو غضبان، ماشي؟ لم يقضي، يصلها إيه؟ لم يقضي. عشان كده لما تيجي تقرأها تلاها كده، لم يقضي. القاضي بالعد طب الكسرة دي ليه عوض عن الياء المحذوف لم يسع تلاقي لعنة على فتحة خ... تعبتون تقول مجزوم بحس حرف العلة وحطت لفوقها فتحة لا الفتحة دي عوض عن الألف المحذوفة تنتبه انت لما تشوف الفتحة تعرف ان كان هنا ألف تلاقي ضمة تعرف ان كان هنا واو تلاقي كسرة تعرف ان كان هنا يا yeah. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو, أو يرفع بالثبوت وينصب ويجزم به حذف النون حذف النون أقول المسلمان لم يلتقيا بسيفهما المسلمان لم يلتقيا هي أصلها إيه يلتقيان بس دي أداة جزم ودفع لمضارع اتصلا بألف الاثنين إذن أداة الجزم والنون أنا ودكسان من اجتمعش أبدا في مكان وصله يقول وأما الجزم في السكون فأنت تعلم أن الجزم مختص بالفعل المضارع فإذا كان صحيح الآخر فإن جزمه بالسكون كما هو الأصل في الجزم ومثاله لم يسافر خالد لم يسافر خالد فلم حرف نفي وجزم وقلب ويسافر فعل مضارع مجزوم بلم وعلام جزمه السكون وخالد فاعل مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة، وإن كان الفعل المضارع معتل الآخر كان جزمه بحذف حرف العلة. ومنه من يقرأ المثال لم يسع بكر العين عليها إيه؟ دع يوض عن إيه؟ ولم يدعو ولم يدعو العين عليها إيه؟ أصلها إيه؟ يدعو فالحرف الحركة إذا أجبعتها أتديني إيه حرف ولم يقض ما عليه فكل من يسع والفتح قبله دليل عليه وحذف الواو من يدعو والضم قبلها دليل عليه وحذف الياء من يقض يعني وفوق في المثال ما وضعش كسرة وفي الأخير حط كسرة لم يقض والكسر قبلها دليل عليه لا لا تسهل يعني اه تسهل بس المعربات بالحروف المعربات بالحروف طيب قبل أن نقرأ ما قاله المؤلف من من تذكر ما مضى يقول المعربات بالحروف بس ما تبص لا تطلع الكتاب لا تطلع الكتاب مليني المعربات بالحروف أوله أحسن الله إليه المثنى جمع المذكر السالب الأسماء الخمس الأفعال الخمس طارب بالإيه؟ طيب المثنى وجمع المذكر السالب يشتركان في النصب والجر، ويفترقان في الرافع. فالمثنى يرفع بالمسلمان مؤدبان، المسلمون مؤدبون. عشان كده أما تشوف واحد بين الحاجة مش كويسة، قل له مؤدب. دايما مع الطلبة في المدرسة نقول لهم كده يا مؤدب يا محترم بلاش نستخدم الألفاظ اللي مش كويسة لإن احنا عايزين نحدث بالخير فينتشر ونسكت عن الشر فيندثر مش لازم أكون المدرسين بيخش يقول يا كذا ويا ابن أنا بأقول له يا مؤدب يا ابن يا ابن المؤد صح؟ الموده يا, يا ابن الايه يا ابن الما اذا المثنى وجمع المذكر السالم يلتقيان ويفترقان يلتقيان في في النصب والجر ويفترقان في الرفع طيب شوف مثال انتوا الحد لحد إمتى؟ خمس 5 دقايق انتوا عندكم مواصلات الله المستعان نأخذ المثنى فقط. طيب نمسح ولا حد محتاج الصبرة في حاجة؟ طيب خلاص. طيب المثنى المثنى ما دل على على اثنين او اثنتين. بعضكم لاحظ ان القواعد بدأت تكرر. صح فالتكرار بيعلم الشطار والقاعدة الإعلامية تقول ما تكرر تقرر ما تكرر تقرر التثنية المثنى مفرد زائد آلف ونو أو مفرد زائد ياء ونو مسلم خلاه مسنى مان أو مسلمين مؤمن مؤ محسن أو محسنين خلاص مش عايزين بقى نستخدم مش عايزين نقوله صارق سارقان أو ثائر ثائران أو ثائرين يبقى المثنى اتنين دول اسمهم ايه قال قلمان اثنين مثنى او قلمين متى اقول قلمان ومتى اقول قلمين الامر مش صعب والاختراع في حاله الرفع بقول ان وفي حاله النصب والجر اقول اين صح اقول المسلمان مهذب صح جاء المسلمان جاء المسلمان مرفوع كان المسلمان خلاص اسمك كان مرفوع طيب النصب رأيت المسلمين قابلت المسلمين لما يطلب منك مثنى منصوب بالياء لابد أن يصبق المثنى عشان يكون منصوب بالياء فعله ايه شرح المعلم الدرسين أكل الرجل دجاجتين تفاحتين تفرص. ناشي عايز أشجعك بس يبقى سلمت على رجلين ماشي تصدقت بدر همين تصدقت بايه بدر همين فالمثنى مدلة على اثنين أو بزيادة أو يأونون يرفع بال وينصب ويجر بال مثال للرفع القلمان ملهم جديدان غاليان مفتوحان أي حاجة طيب مثال للنصب كتبت بل بقت مجرورة اشتريت قلمين اشتريت قلمين هذا هو المثن جمع المذكر السالم مفرد ويوينون أو يؤونون مسلمون أو مسلمين مؤمي أو مؤمي خاشعون أو خاشعين في حالة الرفع بقلقون وفي حالة النصب والجر هاشيل المسلمان اقول للمسلمون هاشيل المؤدبان اقول المؤدبون سهلة؟ طيب عندي الأسماء الخمسة ترفع بال واو وتنصب بال وتجر بال أبوك أباك أبيك أخوك أخاك أخيك حموك حماك حميك فوك فاك فيك وما فيش ذوك ذاك ذيك يمال في إيه ذو ذا ذي يقول الاسم من الأسماء الخمسة مرفوع أقول له جاء أبوك أبوك كريم خلاص طب خلي منصب قابلت أباك خلي مجرى سلمت على ابيك صح? سهل ولا صابة الاسماء الخمسة ابو اخو حم وفو وذو ابوك فيها واو تبقى مرفوعة بالواو هي واخوته ابوك واخوك وحموك وفوك وذوك ماشي فيها الف تبقى منصوها بالالف اغسل اغسل يا ابك اغسل فاكه اغسل فاكه ماشي طيب مقررة بليا سلم على أبيك سلم على أبيك سلم على أبيك وفي سلم على أبي ابن الرومي شاعر وكان لسانه هجاء وكان هناك ملك كل الناس تهابه وهو لا يهاب أحد إلا من إلا ابن الرومي لأن لو قال في قصيدة إن قلت شعرا صار له الظهر منشدة لو قال قصيدة تم للأفاق عشان كده كان الشعر بضاعة رائجة في العصور مثلا عصر عباس الأول وعصر عباس الثاني وعصر الأموي وكانت كان بيت ما للمسلمين مفتوح للشعراء يقول قصيدة تعجب الخليفة يزبطوا كده ف كان كل الناس بتخاف من الملك والخليفة إلا ابن الرومي كان لسانه لازع فعاز يخلص منه فقال لجليسه ماذا نفعل مع ابن الرومي قال له الأمر يسير احنا نعمل مأدوبة وندعوه إلى الطعام ونحط سم في الطعام يعني طريقة قديمة تقليدية في الموت النهاردة بابا بعد صورة الاتصالات والدنيا بقى الموت حديثة خالص صح نحط له سم في الطعام بس هم كانوا أذكياء كانوا يضعون السم في الدسم يعني عايز واحد عايز سم واحد ما محطرش السم في الفول ما هو أصلا زهقان منه صح تجيب له مثلا ديك رومي مثلا ساعة ما شوفه ينزل عليه بقى إيه يلتهمه وكده المهم ابن الرومي قعد على المأدوبة كده وبدأ ياكل حس بقلم شديد في معدته كان ذكي فقام وقفا فقال له الملك او الخليفة الى اين قال له حيث ارسلتني حيث ارسلتني رحموت قال له سلم لي على ابي ده ماذا بقول له الخ... الخليف سلم لي على قال له ليس طريقي الى النار ليس طريقي يعني أنا كده مستكة مين مستكة أبو سلم ليه على مين على أبي فهو حتى هو بيموت لسانه لا لا فالمثنى يرفع بل وينصب ويجر بل صح برجل وجمع المذكر يرفع بل واو وينصب ويجر بل الياه والأسماء الخمسة ترفع بل و وتنصب وتجرب ال... تنصب بال آلف وتجرب ال... يا. يبقى عندنا الأفعال الخامسة ترفع بثبوت النون تنصب وتجزم بحذف النون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فين الأفعال الخامسة الأفعال الخامسة يشترط فيها كم شرط اتنين تكون فعل مضارع ويتصل بها ايه واحد من ثلاثة ألف الاثنين أو أو الجماعة أو يا المخاطب يبقى لابد أن يكون فعل إيه مضارع لن تنالوا هي تنال زائد أو الجماعة صار تنالوا طب ليه ما يشتنالون عشان قبلها لن ده لن بتعمل إيه بتنصب هي والنون ما فيش وقام بينهم ما فيش رضة ما فيش راحة تلاقي لن ما تلاقيش النون تلاقي النون ما تلاقيش لن لن تنالوا البرة حتى تنفقون طب ليه مش تنفقون ما هي اللي بتعملوا لن بتعملوا حتى واللي هيتعمل في تنالون هيتعمل فين في تحبون ما هي ديت هحذف منها النون مش كده وتنفقوا هحذف منها النون يبقى اللي هتعمله لن هتعمله حتى واللي يتعمل في تنالون هيتعمل فين تنفقون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما اي تحبون ذات انفردت بالقصة ما تعملش فيها حاجة لاني ما عندش قبلها حاجة تأثر فيها لا قبلها اناصب ولا جازم عشان كده النون قاعدة وايه قاعدة عشان كده بيقولك ده مرفوع بايه بثبوت النون يعني ثبتة ولزقة نفسها. إذا المعرب بالحروف هو المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة سؤال وبه نختم لماذا لماذا سمية الأفعال الخمسة بالأفعال الخمسة؟ وهي مضارع اتصل بألف الاثنين ووالجماعة المخاطب بس ما وجه الأفعال الثلاثة ليه عشان إيه أولى المثنى ليه اثنين أنا ذكرت يبقى حلو شوية لا المثنى مخاطب وغائب وجمع المذكر مخاطب وغائب بقول تفعلان ويفعى وتفعلون ويا لون بأم كام أربعة ويا المخاطبة ما فيش يا مخاطب تفعالين وهنا توقفت عقارب الساعة عن الدوران الشباب وقف قولوا قولي هذا واستغفر الله لو لكم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة نسأل الله العظيم لنا ولكم الأجر والمثوبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bi ben sak, tamam,